إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها اذ يسو اخبارا ربك يومئذ ثُمَّ نُورِى أَرْمَالَهُمْ بِمَنْ يَوْمَ الْمَثْقَلِ ذَوُ ومن